فَظَنُّوا بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَن أُنَذِّرَكُمُ هَٰوَانِ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 قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق على القول ومن امن وما امن معه الا قل